وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَأَمْنًا وَجُنُودَهُ مِمَّن كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْعَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن ان فرعون وامرأته وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا غساءا عسى ان يعفنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبع فؤاد ام موسى فارغا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 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ